قل للمؤمنات يقصدن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بقمرهن على جنوبهن ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن الا لبعولتهن او ابائهن او اباء بعولتهن او ابنائهن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 باب بقيعته يحسبه الضمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب او كظلمات في بحر النجد يغشاه موج من فوقه موج من فوقه موج من فوقه سحاب